شوز من بدري واجب محمود وغنيرة ومعها حلوان عمري حبت وهدين النتيجة كانت سنة مخطوبة لأوكا وماليش دعوة بورتيجة أوكا يا جنرال يا حبيبي الليلة هتبع نصيبي أوكا يا جنرال يا حبيبي الليلة, الليلة, هتبع, نصيبي يا يا حبيبي الليلة هتبع نصيبي الواجد من الأمرياد أول فرحة ليد اللي غلوته عندي حياتي ملكش يا اللي مالكش زي اللي بنظرة واحدة مالكة قلبي باين الواد ابن الأمير يا ده فرحة ليا ده اللي عندي بكل دم يا يا مهرجان حياتي يا اللي زي أول فرحة لي دا الي عندي بكل الدولية دي يا, يا مهرجان حياتي אחما لكش زي اللي بنظره وحده ملكت قلبي باي الواد ابن الأمرية دا اول فرحة لي أول دا الي عندي بكل الدومية دي يا, يا مهرجان حياتي же اللي overseas